بِإِلٰهٍ ۛ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ <تصفيق> كَلَّا سَيَعْلَمُونَ <تصفيق> ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ <تصفيق> أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل بباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما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 وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاهين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا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 بينما فاز حداق واعنابا لا يسمعون فيها مغوا ولا جزاء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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يداه و يقول الكافر يا ليتني